بسم الله الرحمن الرحيم إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هيتم قلوبهم وأسمون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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنجأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يربطون لا تركبون مُجِعُونَ إِلَى مَا اتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما أجعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ ميت فهو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 إِيَّاتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَ الَّهَذا الَّذِي يَذْكُو آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهِمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَذَابٍ سَأُرِيْهُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عن مجوههم النار لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عن, لا عن, ظهورهم عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم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 من الرحمن بل هم عن فكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم بنا يصحبون بل متعنا هؤلاء فلا يرون أنا نأتي الأر ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَضْدٍ الَّتِي بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِقِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْطَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ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 وَأَنَا على ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُم لَّعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا من الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال لهم إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا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 التي كانت تعمل خبائس إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستدبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وآتيناه أهلا ومفلا معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 ورهبا وكانوا لنا الخاشعين والتي أحسنت ثرجه فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أممتكم أمم تَعْبُدُونَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَفَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُمْ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَذَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ من لحب ينسلون وقترب وعد الحق وقترب وعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا ويلينا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا ويلينا قد كنا في غفله من هذا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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعبون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء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 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف